ولم وكأننا من الغاوين ولن ولا تحزن وقالوا لا تخف ولا تحزن انما ندوك واهلك اين مراتك in وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَلْمَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ وَإِلَى مَدْيَةً وَمَا بُدُّ لِلَّذِينَ كَفَرُوا جَنَّاتُ الْجَنَّةِ لَهُمْ وَلَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا فأصبحت في respond the my